أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقوطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار هو زجم وبهره والضوان والضوان الله والله بصير بالعباد الذين لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والموفقين والمستغفرين بالأسهار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 ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيع بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَاءِ قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير